آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم 113. من عندنا 114. إنا كنا موسلين رحمة من ربك 116. إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما 118. إن كنت لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين 114. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يا يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول فَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعْلَمُم مَجْنُونٌ إِنَّكَ أَشْفُرُ الْعَذَابِ قَرِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ